بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ق ا ر ع ما القارعة وما القارعة يوم يكون الناس كالفراش ا ل م غ س و س م ق ل ت موازينه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة و أ م ا من خفت موازينه فأولى وما ادراك ماهيه